بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن كلا على خلق عظيم فستبصير و يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم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 مَنَاهِلٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ إِنْ كَانَ ذَمَالٌ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُمِ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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صادمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حردين قادرين فلما رأوها قالوا إن لظالون بل نحن محرون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو تسبحون قالوا سبحانا ربنا ان كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين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 إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِينَ أَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم